إن أممهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون يقولون من القول وزورا وإن الله لعفور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 فَمَنْ لَمْ يَجْدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَيِّ تَمَاسَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتْيَنَ مِسْكِينَ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ